Islam ويب الرحيم الحمد الله لا وبعد فها نحن ذا أيها الأحبة في ليلة أخرى من ليالي هذا الشهر الفضيل ومع محاضرة جديدة من محاضرات هذه السلسلة المباركة وقبل البدء أيها الأحبة نحب أن نبه ننبه بعض تنبيهات أما التنبيه الأول فإن هذه المحاضرة ستنقل بإذن الله على موقع الشبكة الإسلامية بالصوت والصورة رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أبدأ بسم الله المستعينة راض به مدبرا معينا والحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومما ساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص شهادة الإخلاص أن لا يعبدوا في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام أما بعد أحبة الفضلة وأخوات الفاضلات أعظم ما يبدأ به أي لقاء على أرض الله عز وجل هو كلام ربي سبحانه جل وعلا يقول ربي جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم سبحان الله يعني في خيارين فقط لا ثالث لهما إما أن تستشعر وتتلذذ وتلقى طعم داخل قلبك لهذا القرآن أو ان في خيار ثاني ما هو الخيار الثاني يا رب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب هذا المكان مصيبة هذا المكان مشكلة مشكلة المشاكل فيها هذا المكان ممكن تكون فيه أسعد أهل الأرض فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض إذا أصلحه الله عز وجل تكون أشفى إنسان لا تنظر لما تملك في الخارج والله هي القضية هنا لأجل هذا أحبة الفضلاء قال الله عز وجل أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ على قلوب أَقْفَالُهَا نعم ممكن يكون عندك أفضل قصر لكن عندك أرق ما تنام لأنك من الداخل القلب ما هو مرتاح نعم ممكن يكون عندك أفضل سرير لكن ما تنام لأنك من داخل ما هو مرتاح ممكن يكون عندك أفخم سيارة لكن من الداخل في مشكلة جاء هذا القرآن ليحل كل مشاكلك في الدنيا والآخرة في هالقضية اللي في داخل صدرك هذا القرآن نعم بس لاحظ الله عز وجل ما قال أفلا يقرؤون القرآن ولقال أفلا يسمعون هذه الأشياء اللي إحنا نسويها كل يوم وراء يوم وإبليس يقول ممتاز وضعكم كويس أمشي عشان كده ما يبغى لنا وقفه شوي ونراجع أنفسنا هل إحنا من داخل صح أو خطأ الله عز وجل لو كان يبغانا نقرأ فقط أو نسمع كان قال أفلا يقرؤون القرآن يعني يا جماعة الأمر يسير عند الله سبحانه وتعالى لأجل هذا قال الله عز وجل في العلة والسبب من إنزال هذا الكتاب شوف كل هذا الكتاب أنزل لسبب ما هو هذا السبب يقوله الله عز وجل كتاب أنزلنا نزل من السماء يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات السبع رجفة أو قال رعدة شديدة قامت تهتز في السماء قال فيخر كل الملائكة في السماء حديث النواس بن سمعان فيخير كل الملائكة في السماء آية واحدة يا جماعة اللي يسمعها كل يوم وتطلع تسوي وتعمل الأعمال وتفعل الأفاعيل في السماوات قبل ما تنزل قال الله عز وجل في فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيسمع الآية ثم ينزل فيها من كل سماء فيسأل الملائكة ماذا قال ربنا قال قال الحق وهو العلي الكبير ثم تنزل هذه الآيات لو الله عز وجل ما جعلها تروح للبشر أمثال لو وجهها للسم... للجبال قال لرأيته والله ما يتحمل يوقف كلام عظيم يعني كيف يتحمل الجبل وهو يسمع مصير يوم القيامة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نستع وقال الجبل يتنافض لكن إحنا يوما يجعل ولدان أشيبة الأطفال الصغار لمعليا والذنب إذا شاف أهوال يوم القيامة بشيء برأسه وتلقى الكلام عادي يطلع مننا ويدخل هنا لأن يا جماعة ما بعد ركزنا على أهم عضو من أعضائنا في الدنيا والآخرة لأجل هذا أنزل الله الكتاب العظيم اللي يصدع الجبال عشان يصدع القلب يتغير القلب عشان كذا قال الله ثم قست قلوبكم هاي المشكلة هنا من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسر وإن من الحجار لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله سبحان الله طيب تعال حبيب الغالي نشوف ليش أنزل الله الكتاب أول قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك اسأل وأنا بسأل حليب الغالي وأنا أقرأ كتاب الله إليك مبارك ليه يا ربي أنزل مبارك تأتي بعدها لام اسمها لام التعليم يعني أعلمك ليش نزلت هذا الكتاب عشان نشوف إننا فاهمين صح أو خطأ يا جماعة ترى المشكلة مو هو إننا نفهم خطأ المشكلة في إننا نفهم خطأ وإننا ما ندري إحنا فاهمين خطأ ولا لا قال الله عز وجل كتاب أنزل وَنَزَلْنَاهُ إِلَّيْكَ مبارك لِيَدَّبَّرُوا سبحانك ما هو اللي يقرأوا اللي يحفظوا ليسمعوا الأشياء اللي احنا نسويها احنا نسوي أشياء في وادي يا جماعة نعم جميل تقرأ تحفظ تسمع لكن في شيء أهم السبب من انزلها الكتاب مو تقرأ و نسوي يا جماعة هذا لكن خلنا نرجع نشوف اشي يبغى الله عشان نشوف اللي نسويه احنا كل يوم هو اللي يبغاه الله ولا اللي, اللي نبغاه احنا او اللي فهمناه احنا قال ليتدبروا ما قد صوره وصفحاته يعني تطلع من الصفحة بامر لا ليتدبروا آياته يعني كل آية والله العظيم انها لها مع قلبك حكاية إذا وصلت القلب أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام كان همه أن هذا القرآن كيف يدخل هنا بعدين يتغير. طيب إيش اللي يصير؟ ليدبروا آياته وليتذكر. إذا دخل هنا بده يتغير الأمور كلها اللي فوق. بده العقل يتغير. وليتذكر أول الألباب. Subhanallah, الله يعني هذا الكتاب نزل هنا نعم نزل nyt ب... nyt وإنه... هذا الكتاب nyt nyt nyt وين النبي عليه الصلاة والسلام واقف بلسانه وشفتيه وأذنيه وعينيه ورجليه وقدميه واقف أما على دابته أو يقف أو مع عائشة رضي الله عنها فينزل عليه الوحي أين ينزل نزل به الروح الأمين على قلبك هنا كده تغير النبي عليه الصلاة والسلام على قلبك لتكون من المنذرين سَن arabim م كتاب أنزل إليك شوف الآن الكلام عظيم من العظيم جل جلاله يقول الكتاب هذا إذا جاءك فلا يكن في أي عضو فلا يكن في أذنك تسمع لسانك تقرأ عينك تقلأ فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين لأجل هذا يا جماعة القلب عضو صعب فاحتاج أمر عظيم عشان يحل الموضوع اللي في القلب أنا حديث الغالي وأنا أصلي جنبك أقدر أسوي كده وكأني أخشع خلق الله وأمر جسمي يركع فيركع وأمره يرفع فيرفع أمره يسجد فيسجد وأمره يطول فيطول أمره لكن ما أقدر أقول قلبي اخشع فيخشع عضو ما هو بسيط ما هو على كيفك عضو ما يملكه إلا الله جل جلاله عضو ما يثبته إلا الله وإلا يزير لأجل هذا جاءت الرسالة من رب العالمين على محمد ابن عبد الله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم درس عظيم واضح ففهمه النبي عليه الصلاة والسلام فهما غير تفكير النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ ينطق بكلمات هن أكثر ما يقود عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل له ولولا أن ثبتناك سبحانك ما قال لولا أنك ثبت بحولك وقوتك يا رسول القلب ما أحد يملك ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا ففهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس أنه ما عندي ثباب وهو رسول الله بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لا أملك لنفسي نفع ولا ضر فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام من المدء أن سمع الآية نسأل عائشة رضي الله عنها ما أكثر دعاء النبي عليه السلام أنت عائشة معه يا عائشة يوم المؤمن رضي الله عنك وارضاك ما كنت تسمعين أكثر كلام يكره يألا ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك طيب كيف يثبت الله قلوبنا على دينه يا جماعة قال الله عز وجل كذلك كذلك لينثبت ما قال أحد يثبت غير الله هو يثبت سبحانه لينثبت به هذا سبب الثبات بعد ذويق الله عز وجل لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا إذن الآن يا جماعة ندخل في ما أريد أن أقوله وراء هذا الكلام ليش هالقلب صعب سفيان الثوري رحمه الله من الأئمة يقول شربت بولي وأنا أطلب الحديث ثلاث مرات يعني من العطش يروح يدور حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الأمصار ثم يتفاجأ أن حتى شربت الماء ما عنده فيتبول ويشرب أصابر ومتحمل يقول عالجت كل شيء فقدرت عليه بإذن ربي الأنية أكثر شيء ما عالجه يقول أرفعها لله ثم تقلب للخلق. وش فلان ناظر، ش فلان سمعك، فلان متأثر من الكلام، فلان خاشع. ومالي وماذا الناس، وماذا الناس, الناس ومالي. كلنا فقراء إلى الله عز وجل. فإذا يعني كل ما ترفع قلبك لله عز وجل في نيتك أن يكون عملك لله ليه؟ هل الإخلاص مهم أصلاً؟ إيه نعم حبيبي الغالي هذا القلب مشكلة ما أحد يشوفه إلا الله. ما أحد يعلمش فيه إلا الله. قال الله عز وجل في صدر سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لماذا يا رب فاعبد الله كلنا نعبد الله لا يريد الله عبادة محددة عبادة فيها صفة إذا نزعت منها تلك الصفة لا تنفعك شيء ولا تنفعني شيء فاعبد الله مخلصا لو الدين ألا أداة تنبيه ألا لله الدين. دين الخالص يعني أي شيء ما هو بخالص ما يبغاها الله ولا يرفعك عند سبحانه ولا ينفعك به يوم القيامة من قال هذا الكلام يا أحبتي قاله الله جل جلاله في الحديث القدسي قال أنا أغن الشركاء عن الشرك من عمل عملا أي عمل صلاة زكاة صدقة تبرعات أي شيء من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه طيب كم نسبة كم يعني يعني لو تفعل عمل 95 لله و 5% لغير الله عز وجل لا يقبلها الله سبحانه يجعله مع الهباء المنثور عن واحد يفكر الحين يقول لا الحمد لله نيتنا طيبة اكثر واحد أكثر واحد لا يدعو الله عز وجل ان يعينه على الاخلاص هو اكثر واحد ما يعرف الاخلاص يقول الشيخ محمد حسين عقوب حفظه الله يقول أنت لو تجلس مع زوجتك مع مراتك وتقول لها بتحبيني قد إيه قالت أحبك 98% يقول أنت ما تفكر في 98% فكر في 2% بل راحت صح ولا لا مع أنها قالت أعرتك نصيب الأسد 98% فتلقاه يسأل قال وين راحت 2% قالت والله 2% أنا بس 2% أحب ولد الجيران إيش بيسوي؟ والله يمكن ما عاد يكمل معها دقيقة لا نطلق، صح؟ مع أم مسكين شاطها زوجها يعني يصرف عليها مثلاً ومسكنها أجل كيف ربي سبحانه الذي أنبض قلبي وقلبك والله من قبض وضخ الدم لكل أعضائك ولرتخى إلا بفضله جل جلاله أقسم بالله نفسك لو تملك الكون نفسك هذا ما تملكه أذن الله له أن يخرج ثم يأذن له أن يدخل ثم سيأتي يوم يعلم الله كل الناس فقرهم سيأذن النفس يخرج ثم لن يأذن له أن يدخل والله والناس حولك اللي يحبونك وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها عطوها النفس واحد بس والله نراهم في المستشفى يفقد، فإذا ربي سبحانه غني جل جلاله لكن السؤال إيش اللي يخلي الناس ترائي إيش اللي يخلي الناس ممكن أن يريد بعمله أحد من أهل الأرض ويترك الله عز وجل عشان كذا قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ شافوا القضية في يوم القيامة كل الناس اللي كنا نرجوهم والناس كانوا يعملون عمل صالح عشان يثني عليه فلان أو فلان شاف فلان اللي كان يرجوه في الدنيا عاري يمشي في يوم القيامة عرات فإذا رأى قالت الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أنا كنت جالس يصلي ثم لما أصلي جنبي الشيخ بديت أطول سجودي عشان الشيخ جنبي سبحان الله فأقول إن إذن سويكم برب العالمين طيب إيش خطورة هذا القضية يا جماعة تركتر ناس يقول يعني أنا أول مرة فكت موضوع هذا أصلا أعمالي إن شاء الله كلها خالصة جلس النبي عليه الصلاة والسلام روحي له الفدا مع أبي بكر رضي الله عنه الله فقال نبيع سلم يقول لأبي بكر يقول لأ يا أبا بكر لا الشرك في أمتي في أمتي ما قال أمة عيسى ولا موسى عليه السلام لا قال في أمتي أخفى من دبيب النمل يعني أنا حبت الفضل أكل واحد فيكم جالس لو تخيل نملة خلت تحت الكرسي ثم بعدين رقت على عمود شوي بعدين انزلت بعدين راحت جنب الطاولة أنت ما تدري عنها صح؟ وأنا ما أدري عنها لو راحتك فشف كيف الرياء يدخل في قلبك وأنت أصلا ما تشعر فهوك رضي الله عنه بطل ما قال كيف طيب النملة هذه سودة ولا يا رسول الله أي نوع من أنواع النمل لا بطل ويبغى الآن أمر كيف ينجو عند رب العالمين فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر رضي الله عنه قال ما المخرج يا رسول الله طيب أنا هذه عرفت بدأ طلعت من لسانك عليك الصلاة والسلام والله أن تطبق في الدنيا والآخرة وأن نحاسب عليها في الدنيا والآخرة فما المخرج وش مطلوب مني أسوي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني أعوذ بك يعني أستجير بك والله أنا ما أملك حظ ولا قوة في دافنية ولا في غيره قال إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه يعني أنا بس أقعد رائع عشان فلان شافني ولا كلمني أن أشرك بك شيئا أنا أعلمه وأستغفرك قضية قضية نملة ما تشوفها قال وأستغفرك مما لا أعلمه يعني شيء اللي ما أعرفه يا رب يا رب إني اللي أعلمه أستأعود أستجير بك منه واللي ما أعلمه يا الله يا رب نفتغفر لي لأجل هذا حديث الغالي المبارك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال في حديث في حديث عمر المخطب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو ينكح ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أهل العلم تكلموا في هذا الحديث كلام عظيم جدا يعني حبيبي الغالي الآن أن نطيح فيه في كل يوم أعطيك مثال مثلا يعني فيه, فيه ناس يعزمونهم ناس أما على وليمة أو على زواج أو شيء فإذن هو الحين لو راح شوف كم الأثنين راحوا لنفس العزيمة واحد راح للعزيمة محتسب أن هذا من حق أخي عليه واحد اثنين هذا الحين وضع في الميزان وأني سأدخل السرور عليه فيزيد ميزاني أني أروح وأسلم عليه إن كان عريس أو غيره فأدعو له بالبركة فيقول الملك ولك بالمثل وأدخل على قلبه السرور أسلم على الحاضرين اللي ما شفتهم من زمان فكل ما صافحت واحد تسقط السيئات والذنوب من يدي شوف هذا كم كسبان جاي العزيمة نص ساعة وطلع وذاك قعد خمس ساعات والله ليش رحت لفلان قال والله دائم إذا عزمته, عزمته يجيني فأنا أرد عليه فصارت القضية جماعة فلان يجيني أجيه فلان ما يجيني ما أجيه هذا كل هباء لأن ما في نية خالصة لله عز وجل مثال اثنين يصدقون بنفس المبلغ هذا العمل العمل الصدقة إنما الأعمال بالنيات، تصدق واحد بمئة والثاني بمئة الأول تصدق بمئة يعني يقول والله أصلاً يعني محمد لله ما محمد الله ما يحتاجها وهذا فقير مسكين وأنا غني فيعطيه هي الثاني لما جاء يعطيها المئة بدأ يتاجر مع رب العالمين تذكر أول ما تذكر أن في جيبه مئة ريال تذكر من أعطاه إياه إلا الله عز وجل فبدأ يحس أنه هو الفقير نحن هو الغني صار هو الفقير فبدأ يحس يقول الحين يحمد الله يا الله رب الأول أعطاه إياك إلا وهو يعني يمكن يا الله مدها بالمنة بعد الثاني لا لما أعطاه هو يستشعر أني أنا أصلا والله من خلق إلا الله من حرك رجلي وغيري معاق إلا الله من شق بصري وغيري أعمى إلا الله فوالله مالي وما عندي إلا كله من الله تلقاه وهو يمشي يقول سبحان الله ما حرك مني إلا الله طيب من هداك للإسلام الله تلقى ما في شيء منك أصلا هنا هنا هذا هذا كسبان هذا تاجر هذا أسد بطل فبدأ يروح للفقير لل لل ويتذكر أن الله عز وجل يطفئ, يطفئ, يطفئ الصدقة تطفئ غضب الرب فبدأ يتذكر ذنوبه يا الله رب أن يكبهل المئة ريال تطفئ غضبك عني وأن الله سبحانه وتعالى يرضى بها الصدق وبدأ يستشعر الآيات الأحاديث ثم أعطاها الفقير وطلعوا كل اثنين من المسجد الأول طلع ما في قلبه أي شيء عادي الثاني في قلبه يقول يا الله يا رب ان هذا فقير أنت جعلتني أغنى منه اللهم يا ربي أنا فقير إليك فأغنني في الدنيا والآخرة شفت الفرق بينهم عمل واحد هذا إنما الأعمال وبالنيات عمل الصدقة وإنما لكل امرئ ما نوى هذه النيات اللي تحسبها أنت وأنت جاي حبيب الغالي تعمل أي عمل والله كل يوم تكلمت فيه أي كلمة ونظرت فيه أي نظرة واستشعارت فيه في قلبك أي استشعار تحركت سكنت أقسم بالله سيأتي يوم القيامة كل هالنظرات والسكنات والكلمات ستوضع أمام رب العالمين ثم ما كان لله فسيحاسبك الله عليه جزاء عظيما جزاء كريم سبحانه وما كان لغير الله سيقول الله اذهب فخذ جزاءك لمن عملت لهم كنت جالس عند الشيخ الله بن جبرين عليه رحمة الله وعلى مشايخنا أجمعين فجاء واحد شاب يعني توص لي قال يا شيخ أنا والله العظيم إني تعبتي شيخ من النية إني أخاف الرياء لا دخلت المسجد وصليت جاني الشيطان قال لي طول شوي عشان فلان يشوفك يقول لا طولت قال لي الشيطان اي الحين تطول وفي البيت لين تصلي نقرتها ايه عنك مو راي يقول فقلت الحين بأترك السنن هذه والتطويل كله عشان الشيطان قال له الشيخ كلام عظيم كلام عالم قال له الشيخ شف يا ولدي اذا كنت لوحدك وتسننت فطول حالك عشان إذا جيت عند الناس وطولت وجاك ابليس قال لك ايه الحين طولت قل له اقطع وخص هذه صلاتي عندي واحد ولا عندي مليون ولا ما عندي أحد ترتاح هذا من الحلول شوف حل الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله يعني كلام عالم الشاخه احبت الفضله اخي تمام حتى كم باقي عندي تفضل يا اخوي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول فأبدأ بالله مستعينا بعد به ما انتهى منه الشيخ جزاها الله خير في الحل العلاج يعني هل معنات الكلام هذا أن ما ما نعمل نقف خلاص ان قد يكون فيه رياء لا ترك العمل مخافة الرياء رياء يعني إذا جئت بصر أتسنن فرأيت قلت أخاف أني أرأيك أجل مني متسنن أنا أثبت أني أعمل أو لا أعمل لأجلك فترك العمل مخافة الرياء رياء طيب إيش الحل؟ في أمرين أخوان الفضلاء وأخوات الفاضلات من أهم الأمور التي يعين الله سبحانه وتعالى بها العبد على أن يتخلص من الرياء وأن يكون عمله خالصا. ليه رأي؟ اسأل نفسك دائما أنت جالس في اجتماع فجاءتك فكرة من رب العالمين فكرة قد تثير كل الأنظار نحوك أنك جئت بفكرة وبحل من تلك المعضلة في مؤسسة أو شركة أو عمل خيري أي الأعمال ثم جاءتك هذه الفكرة قبل أن تقولها اسأل نفسك ليش؟ هل أنا أبتغي بها الآن وجه الله وبعدها الآن بقول فكرة وبيبنى مسجد أو مؤسس دعوية أو مكتب جاليات أو بيوم, بيوم بينفع الله بهالكلمة لكن قبل لا تقول اسأل نفسك هي عشان يقولون الناس والله يا فلان هذا مميز دائما عنده أفكار جبارة ولا أنك تقول يا الله يا ربي أنك جبتها لي بفضلك ولا أنا مثل مثل غيري فيا الله يا رب أنك كما أعطيتني إياها من فضلك يا الله يا رب أنك تكتب لي أجرها إلى يوم القيامة طيب عيش اللي بيصير الآن في هالقضية لو أني الآن أنا استشعرت في كل كلمة بقولها تكفى الغالي جربها وأنا والله إني أجاهد نفسي وأحب لك ما أحب لنفسي أجاهد نفسي وأتدرب كل يوم مرة تطيح ومرة تمشي تسأل نفسك في كل كلمة بتقولها ليش قبل لا تقولها ليش من تبغاه؟ لأن ما في عمل يعمل على أرض الله إلا ويضرب للصحيفتين لمن وكيف لمن هل هو لله ولا عشان الناس يقولوا والله فلان ما شاء الله عليش العقلية هذه اسأل طب وتعرف قدرك اسأل نفسك العقل هذا من أعطاك ما هو العقلية العقل ابتداءا لو شاء الله لغير في كهربائية المخ الله ننتفض ما نقدر نتكلم فكل ما بك من الله فإذا تذكرت أن كل وما بكم وما بكم من نعمة أي نعمة كلمة قلتها صدقة دفعتها ريال أي شيء وما بكم من نعمة فمن الله أي وربي فإذا عرفت تقول أنا على إيش أصلا أرائي هي أصلا مهم مني الهداية من ربي والاسلام من ربي وتوفيق للعمل الصالح من ربي وتوفيق للقول الصالح من ربي فأنا بدل ما أشتغل بالرياء خلني أشكر ربي من هو الذي سيعطيك أكثر من الله عز وجل يعني جب الدنيا كلها ما بيعطونك ذرة ولا نفحة من نفحات اللي بيعطيك يا ربي لو أخلصت أنا وأنت حبيب الغالي الخصة اللي ذكرها الشيخ وهذه الآن تؤصل قضية في القرآن حبيب الغالي أنت الآن نسأ أسأل نفسي والله يا جماعة مثل ما قال الشيخ والله الذي لا إله غيره ولا يشهد على كذب أننا ما نتكلم هالكلام ده والله أني اخترت الكلام اللي بقوله والله إنه لنفسي وأسأل الله أن يصلح من تكلم ومن سمع حبيب الغالي الآن شبغة من الرياء أنك تمدحني صح؟ بعدين إذا مدحتني عند الناس يحبوني الناس طيب هل قلوب الناس بأيديهم أصلا؟ هذه لازم لازم تتأصل فيك حين تكون مخلص قلوب الناس بأيديهم أصلاً عشان يحبونك أو ما يحبونك الله عز وجل قال في قضية القبول أنه ليس من عند الناس فريحك في القرآن لا تطلب حب الناس من الناس أجل كيف أطلب حب الناس يا ربي أصلاً هو ليس مطلب المطلب هو حب الله عز وجل لكن كيف أحصل على حب الناس هذه نسميها عندنا في نجد رجاحة يعني تحصيل حاصل يقول الله جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل من اللي بيجعل سيجعل لهم الرحمان الدا قال بعض العلماء التفسير حتى يحبه الناس يشرب كأنما يشربون حبه مع الماء غصب عليك تحبه وغصب علي أحبه غصب علي نحب يحبه من بازع يا رحمة الله طيب ما عطانا شيء لكن نحسبه والله حسيبها أنها أخلص مع الله هي جماعة ما هي بكذا يعني ما أقبل حبي لك أبادلك شعور وتبادلني بحب لا هذه القلوب ما يملكها إلا الله فأنا أصلح عملي مع الله فهو سبحانه لي يجمع القلوب على حبك جل جلاله والدليل أكثر من أن يعني تحصى في هذا المقام ولكن سريعا من كتاب الله الذي لا يمل القصة ذكرها الشيخ حقت سبعة جاءوا قالوا يا رسول الله ما عندنا والله ودعنا أهلنا وضبطنا أمورنا وقلنا العيال لم ما تشوفونا بعدها بنطلع نصلي لدين الله بس عطنا زاد وراحلة بس بنركب وهذه الروح لله عز وجل بنقاتل حتى نموت قال الله عز وجل شوف الوصف القرآن العجيب العظيم لما قال لا أجد ما أحملكم عليه ما عندي لا ناقة أحملكم ولا بعير ولا عندي مزاد ياكلكم لين ما عندنا خلصت خلاص يقول الله عز وجل ولا الذين اذا ما انت وكل تحملهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام وجاؤهم وقالوا يا رسول الله راحله قلت لا أجد ما أحملكم عليه شوف الآن سووهم ما بكوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرى أنهم يعنادمون قال تولوا يعني بعث سلم ما يشوف عيونهم الآن يشوفها ولا ما يشوفها ما يشوفها قال الله تولوا وأب الله إلا أن يظهر شيء هم حاولوا يخونه تولوا وأعينهم تفيض من الدمعة ولا دمعتين ليبغون الله عز وجل عشان كذا ما بكوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام تولوا وأعينهم تفيض من الدمعة طيب اللي شايفهم من قدامهم يقول يمكن بكوا يعني قدام الناس قال الله حزنا هنا القضية صدق هنا أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في نفس في المقابل تجد من يحاول أن يظهر عمله طيب هذا الكلام لا أظهره الله في القرآن يعني كل من عمل لله يقبل الله إلا أن يظهر سبحانه وتعالى فأظهره الله عز وجل إما في حياته أو في في موته واللي يحاول يظهر عمله للناس وهم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به ويحاول يطلع أهم شغله للناس مثل المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد في لأظهار الصلاح نشهد إنك والله إنك بأبي وأمي عليك الصلاة والسلام أنت رسول الله فأبى الله إلا أن يفضحهم في كتابه قالوا نشهد إنك لرسول الله شوف الرد والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لا تحاول أن تظهر للناس أنك صالح أنت أظهر لله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء بينك وبين الله أنك صالح وتونس الأمر لله عز وجل هو الذي يتولى الصالحين جل جلاله أبو بكر أعتق بلال بلال ضعيف فجاء والد أبو بكر قال يا, يا أبو بكر لعلك أعتقت ناس قويين أقويا ينفعونك لو قلبت عن قلبت عليك قريش تعتقها الضعفة بلال وغيره قال يا أبتي إنما أردت ما أردت موضوع أردت ما أردت حتى ما قال الله يعني قال إنما أردت ما أردت فكبرت القضية شوي فقالوا والله ما اعتق أبو, أبو بكر بلالا إلا ليد لبلال عنده اصلا بلال كان يخدمه فهو يرد له الخدمة فقال ولم يتكلم أبو بكر ما قال لا والله أنا أصلا هذا ما, ما له عندي شيء وأنا اللي معتقه لا سكت فكان الرد من عند رب العالمين وما لأحد عنده من نعمة تجزى لا بلال رضي الله عنه ولا غيره ما أحد مسوي له شيء إلا بنتغاء وجه رب الأعلى ولا سوف يرضى ما فعلها إلا لي احبت الفضلاء والله ما بنا من نعمة الا من الله لاجل هذا كان أحد التجار السلف جاء بشخص مسكين عليه دم والخليفة قال له اذا ما اتيت بثلاث الاف الاف يعني ثلاث مليون ساقطع عنقك ويتم اولادك وارمل نسائك فجاء المسكين ينتفض يدور احد يسدد عنه الثلاث الاف الاف فوجد رجل يقال له يحيى فجمع ما عنده باع ذهب بناته واجمع له ثلاث آلاف آلاف وقال خذها فأخذها الرجل راح سدد فأعت أعتق من من من القتل جاء بعد كم شهر ومر في مكان يحي اللي أعطاه الفلوس فقالوا له تعالى يا أخي على قل ادخل عنده واشكره وقل له الله وجهك وما قصصت قال أنا أشكره والله هو ما أعطاني إياها إلا مخافة منعت قومي قصده هو من قومي عشان كده سدد لي مو للسواد عيوني فجاءوا لي يحيى قالوا له سمعت ما قال الرجل قلنا له بس سلم عليه اللي أسدد عنك سلم عليه فقال ما والله ما أسدد ما أسلم عليه هو أصلا ما سواها إلا عشان قومي إيش قال للرجل نحسبه الله حسيبة أنه مخلص قال والله والله لو أني فعلتها لأجله لتفتتت كبدي يقول والله نسويها عشانه وأرجو ما عنده لا أرجو يشكرني أقسم بلعن تتقطع كبدي ها قلت لي ما عطيته أنا الغلطان أصلا قال ولكن من عملناها لأجله قد أخذناها منه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا أحبتي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نصيحتي الأخيرة في سجودك إن استطعت أن تدعو في كل سجدة يا رب أسألك أن تجعلني من المخلصين المخلصين اللهم اجعلني يا ربي ممن لا يبتغي بعمله ولا قوله إلا وجهك واجعل عملي كله خالصا إن استطعت حيبي الغالي فإنها نصيحة لنفسي ولك آسف أحبتي على الإطالة وأسأل الله جل جلاله الذي شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش وأخواتي هناك أن يجمعنا بكم تحت العرش وأسأله سبحانه أن لا يبقي في صدوركم أمنياً من أمان الدنيا والآخرة هي لله رضا ولكم فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن تنفضوا من مجلسكم هذا اللهم أعطهم حتى ترضيهم يا رب العالمين واجعل ما نكن لهم خيرا مما نظهر لهم ووفقنا وإياهم يا رب لهداك واجعل عمدنا في رضاك وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وجزاكم الله خير